الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 هؤلاك هم مرشدون فضلًا من الله ونعمه والله عليم حكيم الله الله ربنا ولك الحمد الله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 اِن قَائَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت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 سَكُمْ وَلَا تَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ بِأَسْلِسْ مُلْفُسُقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كَثِيرًا من الظن إِنَّ بَعْضَ الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتر ثَوَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ويكفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأدِّي في الناس بالحج يأتُوا رجالا وَعَلَى كُلِّ ضامر وَعَلَى كُلِّ ضامر يأتين من كل يَأْتِينَ عميق كُلِّ منافع لهم لِيَشْهَدُوا مَا الله في وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ فِي أَيَّامٍ يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ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 فَتَخْطَفُهُمُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِمُ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثم محلها إلى البيت العتيق الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجره مباركه يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا عليه وسلم تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والاخره لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا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 ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 أطعنا الله وأطعنا رسولان وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا وقالوا ربنا وكبراءنا فأضلون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان غلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات